وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِتَكُونُوا تظاهرون منهن ۖ وما جعل وَهُوَ جَعَلَ ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ودعوا ام لابائهم عند الله فالا ان تعلموا اذى ان في الدين وما وليس عليكم جناح في ما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا النبي النَّبِيَّ يُؤَاخُذُ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 ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى ويس بن مريم وأخانا منهم ميثاقا مثالا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ الَّلَّمْ تَرَوْا وَكَانَ الله صار وبلغت القلوب الحنجر وإذ ذابت الأبوصار أناجر وتظنون بالله عنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أن بكم رحمته ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعون القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا فشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور اعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سلقوكم قُدِّالِسَنَاتِ إِذْدِي نَأْشِحَ أَتَنَعَ عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ ربط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم يسألون عن أنبائكم ولو كانوا في قَتْلُ إِلَّا قِلِلا لَقَدْ كُنَّ لَنكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ ها كثيراً ولمَرَ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. قال الله ورسوله وما زادهم الا ايمان وتسليما من من ن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويقوم وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِ مُنْ رُعْبَ فَرِيقًا تَكُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا أَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وديارهم وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقُلُتْ منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقل النصر قالت وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد أهل البيت ويطهعكم تطهيرا ما لا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 والقابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصد الحقين والمتصدقين والصائمين والصائمين والص. نَفُرُ جُهُمَ الْحَافِظُونَ لَكِرِنَ اللَّهُ كَثِيرًا وَلَكِرِنَ اللَّهُ كَثِيرًا ذاكرات <تكرك> اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قضى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا وإذ تقول لله أنعم الله عليه وأنعمت عليه أَمْسِكْ عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخفي الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها زوجناك يكون على المؤمنين حرج زوجناك يكون على المؤمنين منين حرجوا في أزواج أذيعين إذا قضوا منهن وطرا.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 وكفى بالله حسيبًا ما كان محمد أَبَا أَحَدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَلَنَجِيءُ صَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَا لَائِكَهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا نبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إلى الله وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورا وما ملكت يمين وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي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 قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لا يكون عليك حرج وكان الله رفوراً رحيماً ترجي من تشاء وَتُؤِي وتؤوي إليك من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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا النبي الا ايذن لكم الى طعام غير نظيرنا اين هو ولكن اذا دعيت فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذا كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم ولا إخوانين ولا أبنائِ إخوانين ولا ولا أبنائِ ولا لفضيله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سعيرا خالدين فيها ابدا لا يدون ولي او على يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلاً ربنا تيم ضعفني من العذاب والعنهم لعن كبيرا يا ايه الذي وَنُكَلِّمُ الَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأْنَاهُ مِن قَوْلِهِمْ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ يَوْمَئِذٍ يا الْكُرْسِيُّ الذين يَهْتَزُّ مِنْهُ الله وقولوا وَكُتُبٌ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز. فا